اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقضا ربك ألا تحمدون لا تنهر هما وقل لهما قولا كذيما وقل رب Well... I don't know. I um... ولا تَنفَعَ عِندَكَ مَوْلًى لَّن این ربك يبسق <تصفيق> الرزق لمن وَلَا تَقُتُّ لَوْ وَلَوْ مَكَنَ لَنَا سُلْطَانُكَ فِي ولا أنت قارب الزنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مولوما فقد جعلنا لولي لا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل إن قربوا ما لَيْتِنِ إلَّا بِالَّذِي هِيَ عهد كن نمس ولا تقرضوا ما لن يتير إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفو بالعهد خير وأحسن k k b أما ليس لك بك عرم إن م السمنُ مواء أرض مرحا إنك لن تخرق الأرض I don't know. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتهلك